فخرج على قَوْمِهِ من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خُذِ الكتاب بطوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدن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 رحمه و رحمتم منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا انصيا فاجا اهل مقاض الى جذع نخله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 جنييا فكلي واشربي وقضي عينا فان ما ترين من البشر احدا فقولي فقولي انني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم إنسيا فأتت به قَوْمَهَا فاتت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 قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا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 وَلَدِيَ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَإِنَّ الله رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ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 إنا نحن نيف الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا اذْطَلَن لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُنْعِمُ عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا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 فتكون للشيطان وليا قَالَ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. 119. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا 110. فلما اعتزلهم وما يعبدون من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 نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَا هُنَا جِيهًا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وكان رسولا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 فأولئك يدخلون الجنة وَلَا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما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 وَمَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وَقَالَ لأتين مالا وولدا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 سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذُهُمْ أَذًى فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نُعَذِّبُ لَهُمْ عَذَابًا يَوْومَ نَحْشرُ الْ المَُّقينَ إلَى وَحمانِ وَفْدَ وَنَسُوقُ المُجرِمِينَ إلَى جَهنَّ مَوِدَ لا يَيمِْكُون الشَّفَاعةَ إَِّا مَ التَّخَذَع دَم وَحمانِ عَد وَقَا التَّخَضَ وَحمُ وَلَدَا 124. لقد جئتم شيئا إدا 125. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 126. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن 117. لكل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا 118. لقد أحصاهم وعدهم عدا وَكلُلُّم آاتِ يَوْمَ القامَةِ فرَْدَ إِ الذينَ آمن وَامِلُ الصالِحَاتِ سَجالُ لَْم الرَّحْمَ مُدد فَإِ ماَا يسَّرنَهُ بِلِسَان كَلِلتُ بَشرَ بِهِ المُتطم وَتَذَرُ بِهِ قَوْمًا لُدًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا